السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام <عليكم ورحمة> الله السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر الله الحمد لله رب العالمين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 إذنَجينكُم مِن آال فعونَ يَسمونَكُمْ سُ العذاَابِ يُذَبّحونَ أَبنَا أَكمْ يُذَبِّحونَ أَبنَا أَكمْ وَيَسَْحيونَ نِسكمْ وَفيِيذَالِكُم بَلا أُمِ الروَبِّكُم عظين وَإذْ فرَرَطنا بِكُم الْبَحْرَ فَأَ جَينَاكمم آل فرعون وأغرقنا آل فرعون وك...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 وعند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم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 رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون واذا قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخول الباب سجدًا وَودُخُلُ الْ البابَ سُجدَ وَقُوا حَِّة نَغفِ لكُمْ خطَاايكُمْ وَسَنَزيدمُحسنين فبَدَّل الذين ظلموا قولاً غير الذي نَظَلَموا قَوًا غَيْيرًا الذي قلَ لَهُم فأَ زَلْناَا عَ الذي نَظَلَم رجزًا مِنَ السَّماء بِمَا كانوا يَفْسقُ الله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله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 فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقسائها فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقسائها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير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 الله الله الله তুমা রাখনা তুমার মালে কুমো Discussion, discussion, discussion, debate, debate, debate, debate rebuttal, rebuttal conclusion, rebuttal, conclusion, conclusion, eliminate misconceptions about religion, get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words. Listen, Shammukh Shammure, Prati Riosh Potibar, Ratno Tai, Aap Puno Shamprachar, Shakal Chane Dosh Tai Bangla Deshe, TV Bangla Sthane. জানাবেন যে কিভাবে আপনি সেখানে দাওয়াতে কাজ করেন দাওয়াতে ক্ষেত্র কেউ মন মানুষের মনের মধ্যে একটা প্রয়োজন হলো অন্তরের একটা শান্তি ইসলামের যখন সন্ধান তারা পায় তখন খুব সহজে তারা ইসলাম করে ইসলামের জীবন পুরো বদলে যায় সবকিছু পদ্ধতির সাথে ইউকে তে অনেক জায়গায় দেখা যায় যারা নতুন মুসলমান হয়েছে তারা স্কুলার হয়ে আবার ইসলাম নেতৃত্ব দিচ্ছে प्रस्तावित नीतिमला जार दा कार्यकरी भा इचार देख दावा कथाय कख परवर्ती अनुष्ठान पिस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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا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 وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزواه قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هيه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 মন হামিদার্মা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 اِذ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَارَأْتُمْ فيها وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بعد ذلك فهي أو أشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون الله মাদ ম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 وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّون فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِم ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ ليشتروا به, لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ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 فاتو فاولائك فاولائك اصحاب النار هم فيها خالدون والذين امنوا وعملوا الصالحات اولائك اصحاب الجنه هم فيها خالدون Mm-hmm. مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب আপনার সম্পদ বাড়বে সুরক্ষিত এবং পবিত্র জাকাত দানের অর্থ পাঠাতে পারেন আই আর এফ আই আল্রায়ন ব্যাংক আটচল্লিশ বার্মিংহাম पाउंड उंड नंबर शून्य जिन्होंल तीन शून्य नई छः तीन चार शून्य शर्टकोड बी शून्य बी शून्य आठ तीन सोए बीआईसीड आई वि जिश टाक पाठिएमेल कर समाधान